إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سنزة وإستبرق متقالبين كذلك وزوجناهم بحور معين يدعون فيها بكل فاكهة آمين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا للرب كذلك هو الفوز العظيم فإنما يكثرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم do